وألزلنا من المعصرات ما أثجج ل نخرج فيه حب ونبات وجنات ألفاف إن يوم الفصل كان مقات يوم يُفخ في الصور فتأتون أفواجا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 صفا لا تكلمون لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا